لا يحب ا ل ل ه ا ل ج ه ر ب ا ل س و ء من ا ل ق و ل إ ل ا من ظلم و ك الاسلاميه ن ا ل تبدو ر ا أو و ت خ ف أو تعفو عن سوء أو تعفو عن سوء فإن الله كان ع ف و ا قديرا إن الذين ي إن ك ف س و ع ه النابلسي أن ي ف ر ق و ي ن ا ل ه و ر ل ه و ق و ل و ن نؤمن ب ب ع ض و ن ويريدون أن ك ف ر ببعض ي ت خ ذ و ا بين ذ ل ك س ب ي ل ا م ي ه ه م ا ا ل ك ف ر و ن حقا و ع ت د ن ا ل ل ك ا ف ر ي ن ع ذ ا ب ا مهينا ا و ل ذ ي ن آمنوا ا ب ل ل ه و ر س ل ه و ل م ي ف ر ق و ا بين أحد م ن ه م أولئك, أولئك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 ما ش ر ت ه م ا ل ب ي ن ا ت فعفونا ع ن ذلك و آ ت ي ن سلطانا ا موسى م ب ي ن ا و ر ف ع ن ا ف و ق ه م ا ل ط و ر ب م ي ث ا ق ه م و ق ل ن ا لهم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 قتلنا ل موسوعه ى بن مريم ر س ل ل ا و م النابلسي ق ت و و ه ص ل و و ه ك ن ش للعلوم إ الاسلاميه ذ ي ن خ ف إلا موسوعه النابلسي ه إليه و ه ا حكيما وإن ه للعلوم الاسلاميه ل ب موسوعه النابلسي للعلوم ه ا ل ا س ل ا م ن ه و أ ك ل ه م أ م و ا ا ا ل ل ن س بالباطل و ع ت د ن النابلسي ل ك ا ف ر ي منهم ع ذ أديما ك ن ا ا ل ر و ن ف ا ل ع ل م م ن ه م و ا ل م م ؤ ن و ن و ا ل م ؤ م ن ن و ي ؤ م بما ن ن ن و أ ه موسوعه ز ل م ن ق ب ل ك و ا ل م ق ي م ي ن ا ل ص ل ا ة و ا ل م ؤ ت و ن ا ل ز ك ا ة و ا ل م م ؤ ن ن و ب ا ل ل ل ه و و ا ي م الآخر أولئك س ن ي ه م أ ج ر ا ع ظ ي م ا إ ن ا إ ل ي ك ك م ا أوحينا إ ل ى ن و ح و ا ل ن ب ب ي ي ن من ع ى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 و م ن ن ذ ر ي ي لألا ك و ن ن ل ل ا س ع ع ه ا ل ل ه حجة ب ع د ا ل ر س ل وكان ا للعلوم ه ز ز ي ا ا ل ك ن ا ل ل ه يشهد ب م ا أنزل إ ل ي ك أ ن ز ل ه بعلمه والملائم يشهدون وكفى بالله شهيدا ان ل ل ه شهيدا الذين كفروا وظلموا ص د و ا عن س ب الله قد لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا ولا ليهديهم طريقا إلا طريق ج ه ن م النابلسي للعلوم الاسلاميه يا أيها الناس ا قد ج ء ك م ا ل ر س و ل ب ا ل ح ق م ن ربكم م ف ن و ا خيرا ل ك تكفروا م ما وإن فإن لله ف ي ا للعلوم س م ا ا ا و و ت أ ر ض وكان الله ي حكيما م ا يا أهل الكتاب لا أهل ل ت غ في ي د ن ك و ل ا ت ق و ل و ا ع ل ى ا ل ل إلا الحق ه إ ن م ا ا ل ي ه عيسى بن م ر ي م ر س و ل ل ا ل ه وكلمته ل أ ق ا ه إ ل ى مريم م وروح ن ف آ م ن و ا ب ا ل ل ه و ر س ل ه و ل ا ت ق و ل و ا ث ل ا ث ة إ م ي ه ا ك م إ ن م الله ا إ ل ه ح س ن ى سبحانه أن ي ك و ن له و ل د ل ه م ا في ا ل س م ا و وما في الأرض وكفى ا الأرض ت في ب ا ل ل ه و ك ي ل ا ل ن يستنكف ا ل م س ي ي ح أن ك و ن ع ب د ا ل ل ه و ل ا م ي ه ا ل موسوعه ق ر ب ن ومن ي ت ك ن ع ب ا د ت و النابلسي ر ح ش ر ه م إ ل ي ه ج م ي ع ا فأما ا ل ذ ي ن و م ا ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت ف ف ي ي و ه م أجورهم ف ي و ف ي ه م أجورهم ويزيدهم من فضله وأما فضله الذين استنكفوا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 ف أ م ا الذين آ م ن و ا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في ر ح م ة منه وفضل ويهديهم إ ل ي ه س ر ا ط ا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان م ر ء هلك ليس له ولد وله أ خ ت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لك ف شركه ا ن اثنتين ت ف ل م الهدى ث ث ل ا ن شركه وإن دعويه ا غير ج ا ا ونساء ل ل ل ف ذ ك ربحيه م ث ذات مضمون اجتماعي ل ل ه ك ل م